برد أذهل كبار الصحابة عن نداء نبيهم صلى الله عليه وسلم الريح تدمر تحول معسكرات الأحزاب حول الخندق إلى ساحة فوضى ونفايات والبرد يجعل المكان زمهريرا لا يطاق كلما رفع الوثنيون رؤوسهم لا يدرون أينشغلون بأعينهم وأنوفهم وآذانهم أم بالبحث عما يخفف هذا الزمهرير كانوا خائفين متسخين وكأن العاصفة قد طوحت بهم في مكان لا يعرفونه عركوا أعينهم ونظروا حولهم فرأوا دوابهم ناقصة وأوعيتهم ونيرانهم مختفية لا خيام لا طعام والليل يقبل كالوحش كالموت والكثير ينتظر توقف العاصفة ليهرب إلى دياره فالمكان يجوبه الموت والجوع والبرد المكان مكب نفايات نال المدينة القليل من تلك العاصفة والكثير من بردها أما نبي الله صلى الله عليه وسلم فأيقن بنصر ربه فطلب من أبطاله الذين ينتفضون من البرد الانصراف إلى بيوتهم وحين خيم الليل لم يبق معه سوى القليل أحدهم عثمان بن مضعون الذي نادى ابن أخته عبد الله بن عمر بن الخطاب ذا الخمسة عشر عاما فقال ائتنا بطعام ولحاف لَبَّ الفَتَى الَّذِي يَخُوضُ أَوَّلَ حُرُوبِهِ نِدَاءَ خَالِهِ لَكِنَّهُ لَيَذْهَبَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ تَوَجَّهَ نَحْوَ قَائِدِهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَأْذَنَهُ فَأَذِنَ لَهُ وَحَمَّلَهُ رِسَالَةً وَصَّطَ هَذَا الزَّمْهَرِيرِ فَقَالَ من لقيت من أصحابي فمرهم يرجعوا انطلق يرتجف بردا ويقول ذهبت والريح تسفي كل شيء فجعلت لا ألقى أحدا إلا أمرته بالرجوع إلى النبي فما يلوي أحد منهم عنقه عاد ابن عمر إلى العراء إلى مشارف الخندق حيث خفت الريح وازداد البرد برد جمد الصحابة أذهلهم حتى عن نداء نبيهم الذي يهتف ألا رجل يأتيني بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة سكت عظماء الصحابة جمدت أطرافهم فهم ليسوا أصحاب قوى خارقة هم بشر ولطاقتهم حدود بلغوها فلم يجبه منهم أحد كرر صلى الله عليه وسلم ألا رجل يأتينا بخبر القوم جعله الله معي يوم القيامة فلم يجبه أحد فكررها ثالثة فخيم السكون حتى قال حذيفة فسكتنا فلم يجبه منا أحد فقال قم يا حذيفة فأتنا بخبر القوم فلم أجد بداً إذ دعاني باسمي أن أقوم نهض حذيفة وأقبل ينتفض يرتجف يهتز في مشيته حتى وقف أمام قائده صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم له اذهب فأتني بخبر القوم ولا تذعرهم علي أي لا تثيرهم ولا تلفت انتباههم علينا انطلق حذيفه ولما انطلق تغيرت مشيته فجأة